إِلَٰهٌ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ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 وَلَنُ نَبّ أنَّنَ كَفَروا بِمَا عَمِلوا وَلَنُذيقَّهُم مِنْ عَذَابِ غَلظ وَإذاَا أَن أَمْن عَلَ الإِسَانِ أَعْرَربَ وَنَآ بِجَانبِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُْ فَذُودُ عَ إِنعَر